الهات متكاسب حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الذحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم